أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخر يتمنوا الموت إن كنتم صادقين ياهو أذن بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالم وجدنهم أحرص الناس على حيات ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ نَزَّلَ. له على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين انا <تصفيق> عبد أَذَٰنَ فَانْزِلْ أَوَكُلَّمَا آهَدُوا عَيْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنُّهُمْ عَذِينَ حَسِبُوا أَنَّهُمْ يعلمون ما يضرهم ولا يفهمهم، ولقد علموا. وَنَهْبِ سَمَاءَ شَرًّا بِهِ أَمْ فُسُقٌ وَنَهْبِ سَمَاءَ شَرًّا بِهِ وَمِنْ عِندِ اللَّهِ خَائِفٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يا